ولقد رآه نزلة أخرى عند سذرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه اللات الثالثة ألكم الذكر وَلَهُ انہیل إن تم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 الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عم من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 وَأَعطَى قَلِيلًا وَأَكْذَا أَعْيَنَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى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 وَأَنَّهُمْ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأْهَاهُ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ